بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فاليوم نور مما خلق خلق من ماء يخرج من بين الصلب والتراب، بِإِنَّهُ عَلَى رَجِيهِ لَقَادِلٌ يَوْمَ تُبْلَسَ الرَّائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِيعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ